A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود Al-Nar ذat الوقود Iذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Al-Latih lahum mulkul samawa tiwala arda Walallahu ala kulli shayi'in shaheed In الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا, ثم لم يتوبوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ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 Fagalul lima yurid. Hal tak hadith junud. Firgaun wa Thamud. الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ